ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبئ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله